بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما المراد من المشتق المبحوث عنه اعلم أن المشتق بالصلاح النحاة ما يقابل الجامد ومرادهم واضح ولكن ليس هو موضع النزاع هنا بل بين المشتق بمصطلح النحويين وبين المشتق المبحوث عنه يعني عند الأصوليين عموم وخصوص من الدرس يحتاج إلى انتباه جيد لعل هذا الدرس واحد من أصعب الدروس يحتاج الإنسان للانتباه بها تكلمنا في الدرس الماضي عن المشتق وقلنا موضع النزاع ليس هو القسم الأول ولا الثاني وإنما موضع النزاع هو القسم الثالث هل المشتق هل المشتق حقيقة حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدا في الحال فقط ومجاز في غيره أو أن المشتق حقيقة في الأعمل من المتلبس بالمبدا في الحال قلنا في الدرس الماضي اتفق الأصوليون على شيئين أو على أمرين واختلفوا في الأمر الثالث اتفقوا على أن المشتق على أن المشتق مجاز إطلاق المشتق مجاز على في من سوف يتلبس بالمبدأ في المشتق صحيح؟ وقلنا أيضا أن إطلاق المشتق حقيقة على من هو متلبس بالمذجأ في الحال وإنما الخلاف في من انقضى في من تلبس وانقضى عنه التلبس الآن حينما نقول زيد نجار زيد خياط عالم فقيه إلى آخرين وقد انقضى عنه التلبس هذا الاطلاق إطلاق حقيقي أم هو اطلاق المجادي هذا موضع الخلاف المصنف يقول في المساله قولان قول للمعتزله وبعض, وبعض علمائنا وقول للاشاعره وبعض علمائنا ايضا المعتزله قالوا ان المشتق في في حقيقه في الاعان او في المتلبس متلبس ان المشتق حقيقه في الاعان من المتلبس بالمبدا في الحال يعني يشمل المتلبس ومن انقضى عنه وانا شاعر وبعض اصحابنا قالوا ايضا ان المشتق حقيقه فقط في خصوص المتلبس بالمبدا في الحال ومجاز في غيره المتمثل ان المشتاق حقيقه متلبس فقط ولذلك تفضل الشاعر في حقيقه كلمه الاشاعره لا المعتزله يقولون ان المشتق أن المشتق حقيقه في خصوص متلبس بالمبدا فالحان والاشاعره قالوا بالاعان وبتعبير اخر المعتزله يقولون بالاخص والأشاعر يقولون بالاعان المثلث يقول ونحن مع القول الأول مع أن المشتق حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ في الحال لكن المثلث يقول ذلك في فيه كان بالماضي طبعا لا زال متلبث الكلام كله إذا تلبس وانقضى اما لو كان نمتغرني خياطا ولا جال خياط الى الان نستطيع ان نقول خياط وهذا اطلاق حقيقي الكلام اذا تقاعده وانقرى عنه التلبس بعد ان نقول زيد خياط هذا اطلاق حقيقي او مجازي. المسنف يقول قبل بيان الادله للطرفين لي الاخصي ولا اعني نابعته ببيان عدة امور الامر الاول ما المراد من المشتق المبحث عنه في علم الوصول تعلمون جيدا ان المشتق يطلق عند النحاة ويطلق عند الرسوليين ايضا لكن عند النحاة يطلق بمعنى وعند الوصوليين بمعنى آخر، المشتق النحوي، المشتق النحوي يقصد به، يقصد به، يقصد به في قبال الجامد عند النحات، عند النحات مشتقات ويقابلها ما نعنى الجامد، ما معنى الجامد؟ الجامد عند النحاط كما يقولون هو غير غير المتفرس يعني ذاك تلك الكلمة التي لا يمكن أن يؤخذ أن يؤخذ منها مثلا فعل اسم فاعل اسم مفعول إلى آخرين أما المشتاء عند النحاط فأن يكون عندنا مصدر نستطيع أن نأخذ منه فعل وفاعل ومفعول وإسم فاعل, وإثم فاعل وإثم <تصفيق> مثلا مثلا إذا جئنا إلى, إلى الأكل الأكل عند النحاة مشتق لماذا؟ لأننا نستطيع أن نأخذ منه فعل ماضي وفعل مبارع وفعل امر وناخذ منه اسم فاعل وناخذ منه اسم مفعول فنقول اكل ياكل آكل نقول كل صحيح نقول مأكول نقول آكل مصدر عندنا موجود نشتق منه من هو عدة امور ويقابله عند النحو ويقابله الجامد مثل زيد زيد عند النحاس جامد مثل صديق عند النحاس جامد مثل اخ عند النحاس جامد انكار جامد شجره جامد الاخرين لماذا جامد لأنه لا يمكن ان يشتق منها واضح زيد جربوا أنتم اشتقوا منه زيت ما يشتق منه لذا المحاط تبنونه جامد وهذا المشتق عند المحاط المشتق عند النحات وما يقامل الجامد والجامد ما لا يرخذ منه ما لا يشتق منه ما لا يتفرق بتعبير المحاط بين المشتق ما يمكن ان يشتق منه ان من او بادار اخرى ان يتصرف الى فعل ماضي ومضارع وامر واتم فاعل واتم مفعول هذا, عندن؟ هذا عندن؟ أما إذا عند هذا عند نحار ان المشتق انتقل الى المشتق الاصولي هل المشتق عند النحار قرات من في النحو لكن الكلام في المشتق الاصولي ما معنى المشتق الأصولي هو هو ما يحمل أو ما يجري على الذات ويحكي عنها ما يحمل ما يجري واحد فكفر بينهما مرة نقول المشتق الأصولي ما يجري على الذات ويحكي عنها أو نقول ما يحمل على الذات ويحكي عنه مثلا بلي او ده بمعنى الان بمعنى العروض مثلا مثلا نقول قائم نقول زيد قائم علي قائم سعيد جالس علي هي مشتقات اصليه ليش مشتقات اصليه لماذا لانها تحمل على الذات وتح يحكي عن الذات زيد قائم قائم خبه قا... زيد يحكي عن الذات لكن لكن بل الموضوع زيد الموضوع لكن تعالج المصدق وحمله على الذات قل زيد القيام يمكن؟ لا ابن ليس مشتقن؟ ليس مشتقن؟ اخو لي ما ليس مشتق اصوليا تعال للجلوس تقول زيد الجلوس هذا ليس مشتق اصولي لماذا لانه لا يحمل لا يحمل على الذات ولا يحكي عنها واضح الفرق بينهما اين المشتق الاصولي هو كل شيء يحمل او يجري على الذات ويحكي عنها على هذا على هذا بعض الجوانب عند النحاة تكون مشتقات عند مثل زوج جامد عند النحاة لكنه مشتق تقول زيد ذو زي صحيح الرقيه رق زيد رق زيد حر مع ان مع ان مع ان رق وحر بعد وزوج وصديق واخ عند المحاط لماذا لأنها لا لا تتصرف لكنها عند الأصول مشتقال لماذا تحمل على فارغ واضح الفارغ من هنا لك الحق أن تسال لك الحق أن تتأل ما العلاقة بين المشتق النحوي والمشتق الأصولي سؤال هل كل مشتقا نحوي هو مشتق أصولي حتى تكون العلاقة بينهما علاقة تصوي هل كل مشتقن نحوي هو مشتق أصولي حتى نقول علاقة بينهما تساوي كما كماخراق في المنطق او ان كل مشتق نحوي هو مشتق أصولي ولا عكس حتى نقول علم مطلق او لا لان العلاق اربع في المنطق اما تباين هنا حتى تباين لا موجه فيبقى احد الثلاث اما تساوي او عموم مطلق او عموم وخصوص من وجه المصنف يقول نحن نختار ان العلاقة بين المشتق النحوي والرسولي هي عموم وخصوص من وجه ما العموم من وجه الطرفان يجتمعان في مورد ويفترقان في موردين مثلا مثلا مثلا تقول الطائر وابيض الطائر وابيض الطائر وابيض العلاقه بينهما امم من الواجب لماذا يلتقيان في شيء ويفترقان في شيئين مثلا يلتقيان الطائر وابيض في ماذا في الطائر الأبيض. صحيح والتقيان ويفترقان في الحلامة البيضاء مثلا ويفترقان في, في الطائر غير الأبيض والأبيض غير الطائر هنا المصنف يقول العلاقة بين المشترك النحوي والرسولي كذلك عموم وخصوص من وجه لماذا قال والتقيان في بعض ويفترقان في بعضنا التفت اين يلتقي اين يلتقي المشتق النحوي مع المشتق الاصلي التفت المشتق النحوي يشمل المشتق النحوي يشمل التفتوا جيدا قبل هذا المشتق النحوي يشمل الافعال واحد ويشمل المصادر ويشمل اسم الفاعل ويشمل اسم ويشمل اسم المكان واسم الزمان واسم الآلة صدعه أمور واضح, واضح والمشتق الاصولي يشمل كل ما يحمل على الذات سواء كان مشتقا نحويا أو جامدا نحويا التفت فيلتقيان أين يلتقيان أين قلنا المصادر والافعال مشتقة مشتقه لماذا؟ لان الفعل لا يحمل على الذات لا تكون زيد ضرب صحيح لا تكون زيد ضرب ولا المصدر ولا تكون زيد الضرب فليس مشتقا لكنه مشتق اذا الطرح الفارق ده. يستمع اول التقال وين يستمع نقول يلتقي المشتق النحوي مع الاصولي يلتقي يلتقي في يلتقي في اسم الضم في اسم المكان في اسم الاله في اسم الفاعل في اسم مفعول فقط فقط ويشترك المشتق خمسة في اسم الزمان واسم الآلة واسم المكان واسم الفاعل واسم المصور واضح اين يفترقان أي المصنف يقول يفترق المشتق النحوي عن المشتق لأصولي ان المشتق النحوي بالعباسة الى هذه الخمسة ايضا يشمل ايضا يشمل الافعال والمصادر احساسا النحو. النحو ولا يشمل الجوامد واضح واضح ويفترق ويفترق المشتق الأصولي عن المشتق النحوي في ان المشتق الأصولي بلعباسة الى الخمسة اللي ذكرناها يشمل الجوانب المشترك النحوي عيد ثانية هل يرى المشتركه المشتق النحوي يفترق على مرطولي في انه يشمل بلا مفعله الخمسه من عندكم بلا مفعله الخمسه يشمل الافعال والمصادر نحن فهذه المشتركه المشتركه نحوية وليست مشتقات أصولي واضح؟ جناب 3 قديم مشتقات نحويه وليست مشتقات أصولي بعد ويسترق المشتق الأصولي عن النحوي بالاضافه الى الخمسه الخمسة الواضح؟ يسترق عنه في أين؟ الجوامد في أخ وصديق أخ صديق زوج رق حر هذه مشتقاته مشتقاته لا أصولية وليست المشتقاته واضح مورد الافتراق والاجتماع معنا واضح المورد يلتقيان في خمسه المعروفة يلتقيان فسم الفاحد فسم المفروض فسم الزمان فسم المكان في الآلة بل اسئلك النحوي لانه بالاضافة الى هذه الخنفة يشمل الاطعام المفادرة تسبع عنده صحيح والمشتق الاصولي بالاضافة الى الخنف يشمل وهي مشتقات اصولية لا نحوية اتبع الميرب لا ما عدنا جم صعب هذا الكلام جوانب أصولية لا ما عدنا جوانب نحوية خب واضح الناس الأصول ما عدنا جم ما يسمو جامد ما يسمى جامد لأن المشتق المشتق في الأصول اللي مشتق في الأصول ما يمكن أن يحمل غير الذي يحمل الصلاة أدرى فعد نسميه فعد نسميه جامد أصول فمشتق طبعا يا جماعه نحوي واضح نعم يعني لما اشتق في مقابل في مقابل لا يحلم على الدال هذا المطلب واضح الهونه لو تاخرنا ما في مشكله في اللي المهم ان يطبق لكم وان هذا المطلب مبني على مطالب قادمه فتاكيد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 في الواقع اصلها علي ذو عدل حمل ذو هو لا حمل هو حمل ذو هو لا حمل هو من ضابط اتضح المطلب الى هنا عند الاخوة لم لانتقل الى لأ مطلب اخر طبقوا العبارة لا. حد لانتقل الى لأ مثل ثاني مو خلص. لا شوفوا شقد اللي شرحنا الآن متى الساعة شقد كم فطر فقط وراء قانا اعلم ان المشتق بفتراح النحاط ما يقابل ما يقابل الجامل واضح ومرادهم واضح نحن نقول لهم غير واضح وين واضح مرادهم وين واضح المراد واضح في المنوحهم واضح أنهم مرادهم المطلب ما ذكر شي يعني لكن مرادهم واضح انكم بأطرير قراطب النحو يعني مرادهم <تصفيق> <تصفيق> ولكن المشتق النحوي ليس هو موضع النزاع هنا اذا هنا ليس المشتق النحوي بل بين المشتق بمستلح النحويين وبين المشتق المبخوص عنهم في علم الاصول عمول وخصوصا من واجه لا نعلم خصف من ما لأن موضع النزاع هنا في العصول يشمل كل هذا تعريف المشتفى العصولي يشمل كل ما يحمل على الذات باعتبار قيام صفة فيها خارجة عنها عن الذات تزول عنها تزول الصفة عن الذات وإن كان بالصلاة النحات معدودا من ال المشتق الأصول يشمل للجوامد النحوية مثل شنو كلف بزوج الزوج عند النحاط جامد والأخ جامد والرق جامد والحر جامد هاي كلها عند النحاط لكنها مشتقاته لماذا لأنها تحمل على فنقول زيد زوج زيد أخ زيد صديق وينفذ ينقبي عنه الزوجية والصديقة والأخوية ومن جهة أخرى لا يشمل لا يشمل ماذا؟ لا يشمل المشتك العثومي الفعل بأقسامه يعني الماضي والمضارع والأمر بعد ولا يشمل المصدر صار واضح؟ وإن كانت الأفعال المصادر تتلى مشتقات عند الحول <تصفيق> وهذا اختار هذا موضع الافتراك بين محور أصولي انتهينا من هذا المطلب استمتلاب جديد مطلب جديد لماذا لماذا موضع النزاع هنا لماذا موضع النزاع هنا أو بشكل آخر لماذا العلاقة بين المشتق النحوي والمشتق الأصولي في الأمور من وجه لماذا؟ خرسان بطريقة أو بطريقة, بطريقة أخرى يسأل لماذا موضع النزاع هنا يشمل الجوامد النحوية بطريقة أخرى السؤال البطل يعقول والسر في ذلك يعني في العلاقة من وجه أن موضع النزاع هنا يعتبر فيه شيئان ما هو المشتق الأصولي قال حتى يصدق النزاع حتى يصدق النزاع على المشتق في الأصول يحتاج ذلك المشتق إلى أمرين حتى يشبه النزاع في الأصول المشتق ذلك المشتق يحتاج ان يتوفر في المستق شرطان امران مهمان الامر الاول الامر الاول ذكرناه في اثناء الكلام ان يكون المستق ذكرناه في اثناء الكلام ان يكون المستق محمولا او جاريا على الذات وحاكم عن الذات فإذا لم يكن، فإذا لم يكن، فإذا لم يكن ذلك المستق مخلولا على الذا ولا حاكم عنها لا يصنع مشتقا وإن أسمى إلا الذا في بعض الأحيان مثلا وإن أسمى إلا الذا مثلا الأفعال ليست مستقاة أصولية لماذا لانها لا تحمل على الذات لكن قد نسندها في بعض الاحوال الذات فنقول دار زيد يدرك اسناد هنا اسناد لكن لا يحمل دار يحمل دار لا يحمل على الذات فرقوا بين الاسناد وبين, وبين الحمل او الجري على الذات واضح انا لماذا اقول الجري حمل حتى المصطلح الجاري يبقى في الأذهان في الكفاية رح يتغير المصطلح من الحم إلى الجاري فالمصطلح هل تأنث من الأذهان من الآن رح يجي هناك مصطلح الجاري على الذات هل يجري أو لا يجري واضح الله هنا هذا المطلب فالشرط الأول حتى يكون المشتق داخل في النباع العصولي لا بد ان يكون ذلك المشتق يحمل على الذات ويحكي عنها مثل الفاعل مثل المفعول فنقول زيد آكل زيد مأكول سيبايض واضح الصوره وهذا يمكن ان ينقضي عنه التلبس ياكل الان لا يأكل بعد قليل واضح هذا الشيء معقول الآن غير معقول يمكن من قبيعة التلبس أما المصادر أو الأفعال فلا يجوز النزاع فيها لماذا؟ لأنها لا تحمل على الذات ولا تحكي عنها اتبع الشرط الأول الشرط الثاني انتبهت إليه الشرط الثاني يشترط حتى يدخل الشيء في نوضع النزاع في المشتق اللي يقول يشترط أن يكون المشتق أن يكون المشتق باق متى بعد انقضاء التلدث عنه واضح شبثا يشترط أن يكون المشتق باق يعني يبقى متى بعد انقضاء التلدث لماذا هذا الشرط شرط واضح لان في موضع النزاع نقول الذات يطلق عليها المشتق حقيقه فهذا يشترط في ان تكون الذات باقيه حتى تدخل في محل النزاع ونقول يطلق على الذات بالمشتق حقيقه او مجال اما لو كانت الذات تدوم بزوال الوصف فخارج عن محل النزاع مثلا مثلا نحن نقول نحن نقول زيد انسان والانسان حيوان خذ بعض بعض الانسان زالت الحيوانيه او زالت الناطقيه بعد زيد يبقى زيد يبقى فاذا قولنا زيد الانسان لا يدخل في محل نساخ لماذا لان زوال الجوال الجوال للذات للبدوء للجوال اللي زايد ايضا فلا يدخل في محل النزاع اذا يشترك في دخول اي شبه ادع اولا ان يحمل على الذات ويحكي عنها وثانيا ان يتبقى الذات بجوال الوقت بانقضاء لا تزول الذات بزوال الوقت زالت الذات بزوال الوقت لا تدخل في محل النزاع لأن ترسالة بانتفائل موضوع وهذا حيصير هذا عبارة أخرى عن أننا يمكن نقول أن المحمول على الذات على قسمين محمولا على الذات مقوم لها ومحمولا على الذات غير مقوم لها موضع النزاع هنا في الثاني في المحمول على الذات غير المقوم للذات سيدنا عالم العلم مين مقوم للذات جالس قائم قاتل شارب هذا مين للذات لكن أكو بعض الصفات تقوم مثل حيوان ناطق يعني مثل جنس وفصل في النوع مثل الكليات الذاتيه المنطقيه كليات في المنطق خمسه صحيح ثلاثة منها ذاتيات واثنان فنزاعنا في العربية يعني التي يمكن تطور انفكاتها تطور انفكاتها عن الذات معه مع شنو مع بقاء الذات اما لو بزوال الوقت تزول الذات لا لا يدخل في معلم نزاحنا في مشترا ما عادل ينظر بالطبخ عند الإخوة أو لا هو عادل يحمل لا يزيل لا كلا. لا يحمل على ذلك أما نفسهم لا يمكن إثناث إثناث مو حامل حامل مش فيه الحكاية إثناء يمكن فاضرة سنت منحه يمكن من إثناء وعادي ان هنا أذكرني في اخر الدرس فرد مطلب نحى يذكركم به شنو؟ العربية؟ العربية؟ العلم عربي جلوس عربي العقل الشرب أنا كلها يعني تأتي وتزول. ودوال الوصف دوال العرب لا يدور به المعروض عليه الصحيح عليه الصحيح والذات الذات باقية أما لو جاء معروضا وزال وأخذ معه الذات يقول له هنا دعا لحد النزاع ما يدخل في هذا المكان واضح فيشترك في نحن النزاع أن يدود الوصف وتبقى وتبقى ماذا الذات <تصفيق> لا في في غير المقاوم المقاوم اذا زال زالت ذات معه تصلب اتفاق الموضوع زين مثلا زيد نحن هذا إثناء إثناء نحن يعني جرارات كل شيء ما تقول مثلا زيد طرب هذا اثنان قول زيد بن دار يعني دار بيحكي عن زيد اسم مفعول بعد اما ضرب زيد انضرب فعل ضرب فعل فعل لا يحكي عن الذات الذي يحكي عن الذات اسم الفاعل واسم المفعول نحن قلنا من شيء واحد كيف نحولها نعم ما ما ارفع عن منع شيء ما راح بالجمله ما يمكن هنا شيخ ما يمكن ما يمكن في دار يمكن لأن ضارب اسم فاعل لكن يحكي عن ذات ضارب قامت بالضرب اما زيد ضربه ضربه فعلا ضرب يحكي عن الحدث لكن لا يحكي عن ذات قامت بالحدث صحيح اما ضارب مضروب كي عن ذات اما قامت بالفعل او وقع الفعل عليها وهنا يمكن ان تتلبس لا تجعلك تلبس ما ادري اتضح او لا حتمان هذا مطلب تاسيسي لمطالب قادمه ب ال اطلب طلب من العلاقه بين بلي اتصور لا حسب ما بيضل له نوع تهينا لاحظ العبارة قال والسر في ذلك ان مب دعنا نفكر في ان بينهما امن من وجه ان مب دع في المشتق الأصولي يعتبر فيه شيئان الأول أن يكون فاعل يكون شنو المشتق أن يكون المشتق جاريا يعني محمولا على الذات بمعنى أن يكون حافيا عنها وعنوانا لها مثل شنو نحوه بالفعل واسم المفعول وأسماء المكان والآل وغيره من الزمان وهذا حيث وما شاء هذه الأمور من الجوانب يا جوانب نحويه استفدت جيدا ومن أجل هذا الشرط لا يشمل النزاع ما الأفعال ولا المفاضل لماذا لا تحكي وإن كانت مشتقات ضحوية وتسند الى الذات كلام كسرين الاذا صحيحين لأنها كلها ما تحكي عن الذات ولا تكون قنوانا لها شوفوا وإن كانت الأفعال والمصادر أو لا أقل الافعال عفوا وإن كانت الأفعال تسند اليها إلى من؟ الى الذات صار واضح فتقول زيد دربة زيد يضرب زيد ادرب تسندها الى الذات الشرط الأول الشرط الثاني أن لا تزول الذات بزوال تلبسها بالصفة ونعني بالصفة هنا المبدأ الذي منه يكون انتزاع المشتق يعني منتزع من القيام إذا قامت منتزع قائم صحيح؟ منتزع من الاكل آكل المشتق واشتقاطه ويفح صدقه على الذات ارجعوا للأول لا تزول الذات بدوار تلبسها بالصفاء بمعنى أن تكون أن تكون الذات باقية واضح محفوظه محفوظة متى لو دال تلبسها بالصفاء يعقل ثم يزول الاكل ويبقى الموجود واضح ينام يزول النوم يبقى الموجود يمشي يبدون المشي يبخزون الموضوع فعربيات العرب من النوع الذي يزود الوصف فلا يزول الذا تتلبس بها تاره ولا تتلبس بها اخرى والذات تلك الذات يعني محفوظه باقيه في كل العالم في التلبس وعدم التلبس وانما نشترط ذلك لماذا هذا الشخص الثاني فلاجل ان نتعقل انقضاء التلبث بالمبدا مع بقاء الذات يعني موضوع, موضوع النزاع في الذات التي باله عنها الوقت فلو زاره الذات لن يبقى نزاعا فيها بالمبدا مع بقاء الذات حتى يصح ان نتنازع وان نتعارف ونتصادم فيما بيننا في صدق المشتق حقيقه عليها مع انقضاء حال التلبث بعد الاتفاق على صدقه حقيقة عليها حال التلبس حينما كان متلبسا الكل يقول حقيقي كلام بعد أن ذال الوصف وضيقة الذات حقيقي لا نزاع الآن إطلاقه عليها وإن لو كانت الذات تزول إذا التلبس لا يبقى معنا لفرض سبق المشتق على الذات يعني نقول لي يا أخينا صارت انت فاعل انتفاء بعد موضوع ما موجود حتى لا تنازع الذات تسمى يتلقى عليها لمشتك حقيقة ومجال مع انتظر حال التلبس لا حقيقة ولا مجال وعلى هذا لو كان المشتق من الأوطاس التي تزول الذات بدوال التلبس لمبادئها فلا يدخل في محل النزاع وان صدق عليه اسم المشتق مثل ما لو كان من الأنواع ومنطقية بعد. او الاجناس المنطقية او الفصول بالقياس الى الذات كالناطق والصاهل والحساس والمتحرك بالعراجة تقول تقول زيد الانسان الانسان ما هو الانسان حيوان ناطق جنس وفصل تعالى للجنس تقول الحيوان جسم حساس نام متحرك بالعراجة صحيح من باب المجاج نقول بعد زوال الحوام لكن نزعنا ليس المجاجية نزعنا في الحقيقة وعدم الحقيقية واعتبر ذلك في مثال كراهه الجلوس للتغوث تحت الشجرة المثمرة فإن هذا المثال يدخل في محل النزاع لماذا؟ لأن السمرة زالت ولكن لكن الشجرة بقيت أما لو الشجرة بعد ثلاث بعد كراه وعدم كراه ما كده أن تاضح فيه وما. قال سيقال هل يبقى اسم المثمره صادقا حقيقه عليها حين حين اذا فيكره الجلوس او لا ما لو اشتست من فوق الارض ما لها من قرار لو اشتسته وسكتها كل ما احاول ياكل الثمره لا قدر قال ايش دا تسوي شجر مره واحد ما لازم نختلعها قال اما لا اشتفت الشجره فطارت خشبة خشبة فانها لا تدخل في محل النجاح ليش لزوال العنوان على بعض زال موضوعها لان الذات وهي الشجرة تزالت بزوال الوصف الداخل في حقيقتها فلا يتعلق معه بقاء وصف الشجرة المثمرة لها لا حقيقة ولا مجازة الآن بعض خشبة الآن خشبة يابسة وعما الخشب فهو ذات أخرى منفت الشجرية خشبية طارت بعد الآن والشجرية شيء والخشبية شيء آخر ذات أخرى لم يكن فيما مضى قد ثدف عليه بما أنه خشب وصف الشجرة المثمر حقيقة حينما كان خشب يسمى بعض الشجره وحينما كانت الشجرة نسموه خشب اذ إذ لم يكن متلبساً بما هو خشبه بالشجرة ثم زال عنه التلبور اتضح المطلق صلى الله على محمد وآله الصالحين محمد